ان الله مع الذين استقوا ولو ا ذ ي ن هُمْ م ح ف كانوا ل إ ح س ا للإنتاج الإعلامي ل ت و ز ع ق د محمدين لكم هذه المادة ل هذه ا لله ل ل رب ا ا ع م ولا يشغله شان عن شان علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان والصلاه والسلام على رسوله المؤيد ب ا ل ق ر آ ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ه ل التقوى و ا ل إ ي م ا ن وعلى كل من ص ا ر على نهجهم واقتفى اثرهم إ ل ى يوم ا ل ج م ع باحسان وبعد الاخوه <تصفيق> الكرام أ ح ي ي ك م جميعا ب ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م ا ل خ ا ل د ة و أ ق و ل السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ و ل ا ن س أ ل الله عز وجل أ ن يجزي القائمين على أ م ر هذه المحاضرات خير الجزاء و أ ن ينفع بها السامعين والحاضرين وحديثنا اليوم عن العدو الخفي فمن هو هذا العدو الخفي ومتى ب د أ ت ا ل ع د ا و ة وما هي مجالات وساحات هذه ا ل ع د ا و ة وما هي مداخل هذا العدو وحيله و أ س ا ل ي ب ه وما هي أ ن و ا ع هذا العدو اللدود ثم ما هو العلاج و المخرج حديثنا بتوفيق الله جل و علا سيكون حول هذه النقاط و نسال الله جل و علا السباب أ و ل ا العدو الخفي قد يتساءل الكثيرون ا ل س ا ح ة م ل ي ئ ة بالاعداء من الناس من يعادي رسول الله صلى الله عليه و سلم و من الناس من يعادي عباد الله الصالحين من الناس من يعادي دين ا ل إ س ل ا م من الناس من يعادي ا ل ق ر آ ن كلام الله ومن الناس من يعادي س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يعادي رب العزه والجلال فمن هو العدل المعني في محاضرتنا اليوم العدل المعني هو أ س ا س كل هذه العداوات ومنبع كل شر في الوجود المصدر لكل إ ج ر ا م يقع على ظهر ا ل أ ر ض العدو ا ل أ ك ب ر اللذوذ العدو الخفي اسمه إ ب ل ي س لغبه الشيطان الرجيم سمناه عدوا ل أ ن الله جل وعلا أ خ ب ر ن ا انه عدو فقال إ ن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إ ن م ا يدعو حزبه ليكون من أ ص ح ا ب السعير سمناه ع خفيا ل أ ن ه لا يرى بالعين ا ل م ج ر د ة ولا ب ا ل آ ل ا ت ولا ب ا ل أ ج ه ز ة فالله جل وعلا ت ا و خاصيه الاختفاء و ا ل ا س ت ث ا ر العلم تطور لكن إ ل ى اليوم لم يكتشف جهاز للتنبؤ بوجود الشياطين أ و لغير الشياطين سواء كان الصور ا ل م ع ت ا د ة او الصور ا ل م ل و ن ة او ا ل غ ر ي ب ة او ا ل ب ع ي د ة لا يرى الشيطان بالعين المجرده ولا بالعين غير المجرده لقوله تعالى في هذه ا ل خ ا ص ي ة لهذا العدو الخطير انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون هذا هو العدو الذي سيدور حوله الحديث متى ب د أ ت ا ل ع د ا و ة من هذا العدو متى ب د أ العدوان ا ل آ ث م على ا ل إ ن س ا ن من هذا العدو اللجوء المتربص ب د أ ت ا ل ع د ا و ة بوجود ا ل إ ن س ا ن على ظهر أ و في س ا ح ة الكون و ا ل ح ي ا ة فالله جل وعلا أ خ ب ر ن ا عن ب د ا ي ة هذه ا ل ع د ا و ة ب أ ن ه ا ظهرت عندما خلق الله جل وعلا آ د م و أ م ر ا ل م ل ا ئ ك ة ب أ ن يسجدوا ل آ د م وكان الشيطان مع ج م ا ع ة الحاضرين من ا ل م ل ا ئ ك ة المخاطرين ب ا ل أ م ر فظهرت ا ل ع د ا و ة وانكشفت الحقائق وبرز الشيطان بعد أ ن كان متخفي ومتسجر قال جل وعلا عن ب د ا ي ة هذه ا ل ع د ا و ة في التاريخ القديم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن ل ا تسجدني ا ل أ م ر ت قال أ ن ا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ظهر الشيطان على ا ل ح ق ي ق ة فهل كان الشيطان واحد من أ ف ر ا د ا ل م ل ا ئ ك ة هل كان إ ب ل ي س يوما ما من عالم ا ل م ل ا ئ ك ة أ م ان أ ص ل ه من عالم الشياطين وعالم الجن الله ج ل و ع ل ا أ خ ب ر ن ا أ ن ه ك ا ن م خ ا ط ب ب ا ل أ م ر لكن ل م ي خ ب ر ن ا أ ن ه ك ا ن من عالم ا ل م ل ا ئ ك ة لانه شاي ع ن د ك ث ي ر من الناس أ ن إ ب ل ي س كائن من ا ل م ل ا ئ ك ة و ر ف ض السود ج ف ط ر ل ي ل ك ن ا ل ص ح ي ح أ ن إ ب ل ي س من عالم الجن و هو عالم مستحيل و ا ل م ل ا ئ ك ة من عالم ا ل ن و ر و هو عالم م ف ص ل كما ق ا ل ا ل ل ه ج ل و ع ل ا ف ي ص و ر ة ا ل ك ه ف و ق ل ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س كان من الجن ففسق عن أ م ر ربه أ ف ت ت ح ذ و ن ه وذريته أ و ل ي ا ء من دونه وهم لكم عدو بئس ا ل ظ ا ل م ي ن بدلا فالله جل وعلا أ خ ب ر أ ن إ ب ل ي س كان من عالم الجن ولم يكن من عالم ا ل م ل ا ئ ك ة وبهذا استدل الحسن البصري كما أ خ ر ج ابن كثير رحمه الله في التفسير قال لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين و ابن عباس و الضحاك و غيرهم رويض وغير عنهم روايات معظم هذه الروايات من ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت و من الموضوعات و من ا ل آ ث ا ر المنكره في اخط الشيطان أ ن ه من عالم الجن و ليس من عالم ا ل م ل ا ئ ك ة و اختار الشيخ الاسلام ابن تيميه على ر ح م ة الله أ ن الشيطان كان في المظهر يتشبه ب ا ل م ل ا ئ ك ة لكن في الجوهر و ا ل ح ق ي ر ة كان من عالم من عالم الشياطين في الظاهر كان يتشبه بالملائكه في ع ب ا د ة الملائكه و نسلك الملائكه و كان من أ ش د العباد ع ب ا د ة متشبه بالملائكه لكن لما جاء الامتحان انكشفت ح ق ي ق ة الشيطان و معلومه أ عند الامتحان ي ك ر م المرء أ و يهان فوهينا ل ش ي ط ا ن و انكشف وظهر على ا ل ح ق ي ق ة لا نحاول يتظاهر بما ليس فيه و من تظاهر بما ليس فيه كلابس ثوب زور مهما يكن عند م ر ي ء من خ ل ي ق ة و إ ن خ ا ل ه تخفى على الناس تعلمي مهما حاول صاحب ا ل ف ط ر ة و ا ل ط ب ي ع ة أ ن يستر هذه ا ل ف ط ر ة ا ل س ي ئ ة ا ل ق ب ي ح ة و ا ل خ ب ي ث ة يتظاهر للناس بما ليس فيه لا بد في يوم ما أ ن يفضح ولا بد في س ا ع ة ما أ ن ينكشف وهنا انكشف الشيطان وظهر على ا ل ح ي ة ا ل م ل ا ئ ك ة أ ط ا ع و ا أ م ر الله وعصى ا الشيطان وتمرد قال أ ن ا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين عبر قياس بين النار مقارنة قياس بين النار وبين الطين وطلع ب ي ن ا ل ي ن و ط ب ن ت ي ج ة ف ا س د ة وغير س ي ئ ة و ص ح ي ح ة أ ن ه النار أ ف ض ل من الطين فابليس اول س القياس الفاسد أ من وقع في ا ل ق ي ا س الفاسد إ ب ل ي س عليه ا لعبه الله و أ و ل من وقع في حبايا ا ل ف ل س ف ة والتوزير والتمرد إ ب ل ي س هو سيد المنظرين و المتفلسفه عليه م نعمه الله ل ك ن ب ا ل ت م ر امام رب العزه و الجلال ب ج ر أ ة و إ س ا ء ة أ د ب و عدم حياء و عدم تعظيم قال أ ن ا خير منه خلقتني من نار و خلقتهم من طين هو يجهل الطين أ ف ض ل من النار ل أ ن ه لولا وجد الطين لما وجدت النار النار تحتاج إ ل ى ما يحويها والطين لا يحتاج إ ل ى ما يحويه الطين يتميز بالسكون والهدوء والاستقرار والنفع للناس النار تتميز بالخفه والطيش والتهور و س ر ع ة الزوال فهي ي بمواصفات ع د ي د ة وجوال م خ ت ل ف أ ف ض ل من النار لكن قاتل اجلس القياس الفاسد فكان أ ن ق ر ض ه الله جل وعلا و أ ن ز ل ه من السماء لما تمرد وعصى ا قال الله جل وعلا له فاهبط منها فما يكون لك أ ن تتكبر فيها فاخرج خ ر ج إنك من ل ص ا غ ر ي ن ف إ ن ك من الصاغرين طرب وابعد ل أ ن ه لا يستحق ا ل ر ح م ة لا يستخق يكون في أن فيه مكان ف ي مخلوقات ط ا ه ر ة ك ر ي م ة تعبد الله جل وعلا فكان الطرب و ا ل إ ب ع ا د من نصيب هذا العدو اللدود لما تمرد على الله عز وجل وقع في هذا القياس الفهد إ ذ ن خلاصه ا ل أ م ر ابليس من عالم الجن و ا ل م ل ا ئ ك ة عالم مستقل وخالف الشيطان عالم ا ل م ل ا ئ ك ة في أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن ه ع ص الله و ا ل م ل ا ئ ك ة لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون خالف الملائكه في أ ص ل الخلقه ا ل م ل ا ئ ك ة مخلوقين من النور و إ ب ل ي س مخلوق من النار كما قال الله عز وجل وخلغ الجان من مارج من نار وخلغ ا ل إ ن س ا ن من صلصال ك ا ل ف ق ا ر فالانسان من الطين و ا ل م ل ا ئ ك ة من النور والشيطان من النار وكلهم عالم مستقيم اذن ا ل خ ل ا ص ة ا ل أ م ر الراجح إ ن إ ب ل ي س لم يكن من ا ل م ل ا ئ ك ة طرفه عين كما ذهب الحسن البصري رحمه الله إ ل ى تربيح هذا القلب هذا هو ذ ا ه العدو وهذه ب د ا ي ة ا ل ع د ا و ة ما هي مجالات ا ل ع د ا و ة يعني ما هي المجالات التي سيتشيطن فيها هذا الشيطان اللذوذ ما هي المساحات التي سيمارس فيها هذا العدو وظائفه في الاضرار و الاغواء له وظائف وهذه الوظائف لا بد لا ه من أ م ا ك ن كما أ ن كل موظف لا بد له من م ؤ س س ة ما هي ا ل م ؤ س س ة التي يعمل فيها الشيطان و ما هو نطاق ش ي ط ر ة هذا العدو بعدما طلب و وعد كشف الشيطان مجالات العمل بين للناس مجالات العمل و ا ل ق ر آ ن الكريم سجل لنا هذه المجالات حتى يوم ا ل ق ي ا م ة لا يحتج انسان بانه خضعه الشيطان ولم يكن يعرف مداخل الشيطان ولم يكن يعرف ط ب ا ي ع وصفات الشيطان وعالم الشياطين لما ط ر د من ا ل ج ن ة طلب من الله جل و ع ل ى طلب قال طالبا وراجيا أ ن ظ ر ن ي إ ل ى يوم يبعثني ف ي ص و ر ة ا ل ع ر ا ف وفي ص و ر ة الجير قال ربي انظرني إ ل ى يوم يبعثون ربي يعرفون ربه هو الله في بلد ع ن د ه من اركان ا ل إ ي م ا ن من اركان ا ل إ ي م ا ن ع ن د ه ا و يتم من ه ذ ه ا ل أ ر ك ا ن مؤمن بها إ ي م ا ن ق ط ع ي ا ل أ و ل ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ل ه مؤمن ب ا ل ل ه ابلس على ي ربه الله وثاني ا ل اليوم ا ل آ خ ر هو مؤمن باليوم ا ل آ خ ر فقال ربي انظرني الى يوم يبعثون معناه في هذه الجزئيه الشيطان تفوق على كثير من الناس من زعموا أ ن الدنيا ليست فيها إ ل ه و أ ن ه ا وجدت عن طريق ا ل م ص ا ب ة إ ب ل ي س في هذا الجانب أ ف ض ل منهم ومن أ ن ك ر اليوم ا ل آ خ ر كذلك إ ب ل ي س في هذا الجانب أ ف ض ل منهم هؤلاء الشر من إ ب ل ي س إ ب ل ي س مؤمن بوجود الله وبعض خ ل ق الله ق ا لا و ل اله إ و ا ل ح ي ا ة م ا د ة والدين افمن الشعوب إ ب ل ي س مؤمن باليوم ا ل آ خ ر وبعض الناس قالوا ما في يوم اخر ولا بعث ولا م ش ر و ر ولا ح ي ا ة أ خ ر ى بعدها بعد هذه الدنيا هذه فقال ربي ف أ ن ز ل ن ي إ ل ى يوم يبعثون الله ج ل و ع ل ا أ عطاء ه عرب أ ج ا ب الله له س ؤ ا ل ع ب مع يوم ا ل م خ ل و ق ا ت و أ ب ق ب ث ا ل ك ا ئ ن ا ت أ ع ط ا ه الله ما يلعب ر ع ل إنك من ا ل م ن ظ ر ي ن إ ل ى يوم ا ل و م ي ا ل م ع ل و م ف ي آية الى ج ر إنك من ا ل م ن ظ ر ي ن إ ل ى يوم ا ل و م ي ا ل م ع ل و م ربنا ج ل و ع ل ا ن ى ي ا ل أ م ن ي ا ل ت ي ت م ن الى ع ا ل ش ي ط ا ن أ ع ط ا ه م ا ي ر ي د ل ك ن مع بعض التعديل هو أ ر ا د أ ن يقول خالد لا يموت لانه بقي إ ل ى يوم يبعثون فيوم ي يبعثون ليس ي ه يموت معناه ان يموت حتى يوم القيامه ل ن يموت ح ي ك و م من الخالدين أ ر ا د أ ن ي ك و ن من الخالدين لو بقي إ ل ى يوم يبعثون فربنا لو ل إ ن ك من المنظرين ولكن ليس إ ل ى يوم يبعثون و إ ن م ا إ ل ى يوم الوقت المعلوم المعلومه التي تنتهي في ه كل المخلوقات ستنتهي معها إ ل ى ن ه ا ي ة الدنيا إ ذ ا سيموت لما تموت جميع المخلوقات ويبقى رب العزه والجلال الذي حكم على الكائنات إ ن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذ الجلال و ا ل إ ك ر ا م فربنا أ ع ط ا ه هذا السؤال قد ي س أ ل سائل لماذا أ ع ط ا ه الله ما يريد والله يعلم انه ليس له هدف إ ل ا ا ل إ ض ل ا ل ليس له عمل إ ل ا ا ل ش ر ليس له و ظ ي ف ة إ إلا ل ا الفساد و ا ل إ ج ر ا م فلماذا أ ع ط ا ه الله ما يريد أ ع ط ا ه الله ما يريد ابتلاء للبشر وفتنه لبني ا ل إ ن س ا ن ومحنه لبني آ د م ليميز الله الخبيث من الطيب فرب جل وعلا أ و ج د الشيطان ابتلال ا ل إ ن س ا ن يميز الله بعض ا ل ت ر ا ع مع الشيطان و م د ا ف ع الشيطان من يستحق ا ل ج ن ة ومن يستحق النار مثل بقيه الشهوات خلق الله الشهوات ل ل إ ن س ا ن ل ح ك م ة ابتلال وفتنه ا ل أ م ر ا ض والمصائب والالام ف ت ن ة والامتحان والاختبار كذلك الشيطان من جمله ا ل ا م ت ح ا ل ا ت خلقه الله فتنه للانسان و ا ل م ت ح ا ن للبشر قارئ ن ك من المنظرين إ ل ى يوم الوقت ا ل م ع ل و م ل م ضمن الشيطان هذا البقاء و ت أ ك د إ ن ه هذه ا ل أ م ن ي ة قد نالها كشف ا ل أ و ر ا ق وبين ّ ما هي المجالات التي سيتبعها في الشيطان ويغواء البشر فقال قال مخاطبا لرب العز وجلال فبما اغويتني نسب ا لا غ و يمكنك ان ل أ الله هو ا م ل مع الله غ و ورَبَ ا ا ي ل ولكن ا يقول يُنِم لك ان أَقْلَ ت ت َ ا م ض ل مع ن الله يستحق ا و ل أ ن يقول أسباب لك ان تتعامل مع الله ي ن لا اعلم لهم سرافك المستقيم لا اعلم لهم سرافك المستقيم بعض المفتيين قال أ ق ع د لهم ك أ ن ي أ ن ا ا ل ص ر ا ط المستقيم ل أ ن ه ما قال ما قال على ص ر ا ط ك المستقيم لون لا ق اعلم لهم سرافك المستقيم اغلى دون الصراف المستقيم لا مش على ا ل ص ر ا ط المستقيم يعني ا ل شيطان حياتي ا ل ص ر ا ط جديد هذا ا ل ص ر ا ط في ه من المغريات وفي من الزخارف وفي من المشجعات و المحفزات ما يجعل الجهال يعتقد ان هذا هو الصراط المستقيم في ا ل ن ه ا ي ة حيعودوا الى النار و الجسم المصير اذا ما تيقظوا ل قبل ا ا م ع ل د فوات م الاوان س ة و و بلا موانع ما حاشروكم يسير على الصراط المستقيم لاقعدن لهم على ا ل صراطك المستقيم نفس الصراط المستقيم لكن بتغيير وتشويه كما سنرى في تفاصيل الكلام ثم, ماذا؟ ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم والنتيجه في النهايه ولا تجد اكثرهم شاكرين لكلام الشيطان بكل بجاحه وبكل ج ر أ ة و تصميم يكشف هذه ا ل أ و ر ا ق ويقول هذا الكلام بعزم و إ ص ر ا ر ثم لاتينهم من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن أ ي م ا ن ه م وعن شمائلهم وفي ا ل ن ه ا ي ة كمان ي ت ن ب أ ب ا ل ن ت ي ج ة ولا تجد أ ك ث ر ه م شاكرين هذه ا ل ن ت ي ج ة ا ل أ خ ي ر ة ت ن ب أ بها الشيطان على على ج ه ة الظن وليس القبر مجرد ظن فكثير من الناس صدقوا هذا الظن وصدقوا ظن الشيطان فيهم كما قال الله عز وجل ولقد صدق عليهم ابليس وظنه ّ فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين ظن مجرد ظن أ ن و اكثر الناس ل ن يكونوا شاكرين فما خير كثير من الناس ما خير ظن الشيطان فكانوا عند حسن ظن الشيطان كما ظن كوم الشيطان ومجرد ظن ان لا يعلم غير الشيطان الرجيم عليه لا عرف الله هذه المجالات هي مجالات الشيطان هذا هو النطاق الحيمار يش ل الشيطان الحيل والالاعيب والمداخل والخداع لان الحركات اذا تحرك فيها الانسان هذه المجالات تكون حركه غير طبيعيه وانما هو غالب عمل في حركه الانسان المعتاده ولم يظل من فوقهم قال ابن عباس لانه علم ان ربه من فوقهم فلم يستطع ان يكون بينهم وبين رحمه الله لانه ما في مفر من بين الشيطان الا ان تسر الى الله رب العالمين كما سنعرف في العلالي وكيف نتحقق من الشيطان ابن عباس رضي الله عنه ذكر بهذه الاتجاهات الاربعه بعض بعض ا ل ف وعن ا ا ئ د و ل م ا ي فذكر رحمه ايمانه ل ل ل ه أن مخصوص ا ش ط ا ن ن من, من بين من قول قبل أيديهم أي ل د ي ا ومن خ ل ف من قبل الحسنات آ خ ر ة وعن أيمانهم من ا قبل ل وعن شمائله من قبل السيئات فقال من بين أي من قبل ويتقاتلون ويقصعون الدنيا الدنيا ويتكالبون عليها من أجلها الأرحام أجعلهم من أيديهم من من بين يعبدون بسببها أي قال خليو ما يروا الا الدنيا يعيش من أ ج ل الدنيا ويموت من أ ج ل ه ا وقد ت ط ع الأرحام بسببها ب ص ي ة كبيرة من الشيطان الدنيا من مصائد وقع د و ق في هذه ا ل م ص ي د ة كثير من ف ر ا ئ س الشيطان افترسه م الشيطان و القاه في م ص ي د ة الدنيا حتى بعض الناس من شده شرسهم على الدنيا و ا ل ح ي ا ة يرضوا ب أ ي نوع من ا ل و ا ع ا ل ح ي ا ة ل ا يبال ب ان ل ي أ و الشرف أو ا ل ك ر ا م ة ح ي ا ء ويقولون ان ل الكبرى ل ص ي ة ا يكون هناك ل اشياء د ل ويكون هناك ع ل اشياء ويكون هناك م أَحَدُهُمْ لَوْ يَعَمَّرُ ا ش ي ا هو؟ بمزحزحه من العذاب أ ن يعمر والله بصير بما يعملون فوقعوا في هذا ا ل م ص ي الكبرى تجدونهم أ ح ر ف الناس على حياه حياء ن ث ر ة ما دام ربنا ينوى على ان الحياه معرفه ب ا ل ا ل ف واللام و إ ن م ا د ا ل حياه نثره ة أي أنواع الحياء ي نوع من ا ل و د ل اي ب ا بأي نوع من أ ن و ا ع الحياه سواء كانت حياه ش ر ي ف ة أ م و ض ي ع ة فلا مانع ك ر ي م ة أ م ذ ل ي ل ة فلا مانع حياء بعزه او بها لا ة ل مانع ب أ ي نوع من أ ل و ا ع ا ل حياء ل أ ن ه يهمه الحياء لا غيرها لكنه م يحرص على حياء فمن كان حدث على الحياء كان مثل ا ل يهود وما يصفه اليهود جبناء اي يصفح على الحياء لا بد ان يكون جبان ا فاجب خلق ا له ل اليهود ومن شابه اليهود كان جبان ا مثل م اليهود ب ابخل خ ل الناس ومن ح ر ص على الحياء كان بخيل ش ر ي ح ا ل أ ن ه من اجلها يعيش فكيف ينفقها وكيف يعطيها الدخل صفه المتشبثين ب ا ل ح ي ا ة ثم الذله من حرف على ا ل ح ي ا ة لا بد أ ن يكون دليلا ل أ ن ه حتى ي ق ل ع على ا ل ح ي ا ة يقطع ويستسلم ويذل مهما كانت, النتيجة ومهما كانت الخسائر لا ي ب ا ل ي فيكون دليلا جبانا بخيلا من حرف على ا ل ح ي ا ة لذلك المؤمن أ ف ض ل لا يكون حريص على ا ل ح ي ا ة بل يشتاق إ ل ى الله والدار ا ل آ خ ر ويشتاق إ ل ى ل غ ا ي الله و اي ا س ا ن لم يشتق الى لغايه ل ل ه مع لا يراجع ايمانه لان ربنا جل و علا لما لما اليهود زعموا انهم اولياء الله واحباؤه ا م ت ح ن ه الله قالوا نحن ابناء الله واحباؤه اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه فربنا يقول يا ايها الذين هالوا ان زعمتم انكم اولياء لله من ّ ه ن ا ل ن ْ س ف ا ف ع و ا ما يجب ما و ا ل م فتمنى ولو موتى ينقل صالحين لو فاضلين تمنى الموت ربنا عزم اخر ما يسالي تمنى الموت الى من أ ه د الله صالحين ودون النبيله ولعيته من موتى ابدا لماذا بما قدموا الايمان و الله علي منهم صحابهم صودا تعرفهم اسود و اي صحابهم صحابهم صوداء صلاه من العلماء لما كان صحابهم ويضعهم صحابهم ويضعهم من العلماء لما كان فيه ل م س ت ع د و واحد من عمره ع ل ك خ ي ر ر و ي ج و رحمة ان ل ل ل ه أ ص ي ت م ن ى لضاء ل ل ه ف ر ب ن ا ق ادم ويعلمونه أ ب د ا بما قدمت أ ي د ي ه م و ا ل ل ه ع ل ي م م ب ا ا ل ل ظ ي ن فشيطانه ا ل نصب ذ ي المسجد الكبير ق ا ل من بين أيديهم بين ي ه وقع ف ا ع ش ر ا ت ا ا ل م ئ ت من ا ل ن ا س في ه ذ ا المسجد الكبرى ثم قال ومن خ ل ف ه من م خ ل ف ه م قرن ا ل عباس ا ي د ي ن ق ب ل ا ل آ خ ر ة ومن س ي ه م ا ل آ خ ر ة أ ج ع ل ه م ي ن س و ا ا ل آ خ ر ة لا ي ؤ م ن و ا ب ه ا وينكر القيام و ا ل آ خ ر والبعث والنشور كما أ خ ب ر الله جل وعلا عن كثير من الناس أ ي ض ا إ ن ه ي و ق ع في هذه ا ل م ص ي ب ف أ ن ك ر و ا البعث و أ ن ك ر و ا لقاء الله و أ ن ك ر و ا ا ل ق ي ا م ة وزعهم انها أ س ا ط ي ر وخرافات ولا ح ي ا ة بعد الموت قال الله جل وعلا عن هؤلاء في تنبيه للناس وقالوا إ ن هي إ ل ا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إ ل ا الدهر الدهريين لقد ا ل ا ن ا هذه الدنيا ن م و ت فيها ونحيها ك م ا نشاء ولا ي ه ل ك ن ا في ه ذ ه الدنيا إلا الدار و أ أوضح ي م ن ه ا ن م و ت ونحيها قال و م ا نحل ب ت ع و ث ي في ن ما بهذه ع ث الدنيا ه ولكنها تتمتع ا بهذه الدنيا م ف ا ا ل أن ر الآخر الآخر المؤمنين الذين آملوا باليوم حتى ما تروكم الشيطان على إيمانهم و إ ن م ا جعل هذا ا ل إ ي م ا ن عندهم إ ي م ا ن ضعيف إ ي م ا ن مهزوز حتى المؤمن بل ا يوم ا ل آ خ ر الشيطان الشيطان ي خ ي ل له إ ن هذا ه ا ل يوم ا ل آ خ ر لسماع زال بعيد ا و امامك ا ل أ ي ا م والسنين حتى يموت على سوء الخاتم والعياذ بالله حتى المؤمنين ربنا قال عنهم إنهم ي ر و ن ه ب ع ي د ا ن ع ا ر ف ي ه ج ا ي لكن إ ن ه م يرونه ب ع ي د ا ن و مراه قريبه يوم تكون ا ل س م ا ء ك ا ل م ه م و تكون الجبال كالعين لماذا هذا المصير نسيان ا ل آ خ ر ة ل أ ن ه يعرف الشيطان أ ن ه من نسي ا ل آ خ ر ة مع لا حيفعل ما يريد إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن ا ع ت ق د أ ن ه ما في اخره وما في حساب ذ ا ح ي ق و م من أ ف ج ر الناس ومن أ ف س د خلق الله ومن أ ج ر م البشر و أ ض ل بني آدم ادم ل ع أنه ا ولا بعث ولا المرشدين من أفجر خلق الله على الكرة الأرضية المرشدين الذي لا إله والحياة في نشوف يقوله آخرة أفجر ظهر إلهة كذلك خلق على بعث من والدين الناس مادة الأفجر وكل ما زادت ز ا و ي ة الانحراف في مجال ا ل ع ق ي د ة و ا ل إ ي م ا ن بالله واليوم ا ل آ خ ر زادت زوايا الانحراف في ا ل أ خ ل ا ق و ا ل س ل و م والعمل فيعرف أ ن ه من جحد اليوم ا ل آ خ ر حيقوم منه الهدم وجند من جهود الشيطان فذكر الانحرافات في إنكار الأعثار الآخر التجارية والشراء الله وعلا المتلتبة اليوم مجال الاقتصاد والأعمال والبيع وتداول الأموال جل على بعض بعض من فقال الله جل و ع ل ا ويلٌ ل ل م ف ي ن ا ل ذ ي ن إ ذ ان اكتالوا ا على ل ا س ي س ت و ف ن هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء ل للناس و باعوا ء أو و و لهم ش ي ي خ س ر و ن مقص ى لان هناك ل و ا ش ي ا ل ق د ي م ة و اخرى ل أكالوهم ح د ي ي ث ة إذا أو وزنوهم س و ن أ لان ا ل ن ا س ب ا ل ب ا ط ل ل م ا ذ ا ر ب مبعوثون ن يظن أنهم ا قال هلا يظن أولئك أنهم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني لو ظنوا مجرد ظن أ ن ه م مبعوثون للقائله لما اكلوا مع الناس بالباطل ف أ ي س ن ش ق في اليوم ا ل آ خ ر ولم يوقن ب أ ن ه مبعوث س ي أ ك ل م ع الناس بالباطل وينتهي ك ا ل أ ع ر ا ض ويقع في الدماء ويقع في ما نهى الله جل وعلا وحرم أ ل ا يظن أ و ل ئ ك أ ن ه م مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين لذلك حرف الشيطان ان ه حتى المؤمنين يكون ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر ولقاء الله عز وجل إ ي م ا ن ضعيف و ب ا ه د ومهزوز لا يقوي ا ل أ خ ل ا ق ولا ي ه ذ ل السلوك و إ ن م ا إ ي م ا ن أ ش ب ه بالخيال و أ ش ب ه ب ا ل أ و ه ا م ل ا ه م ا عنده ق ي م ة في ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن المؤمن باليوم ا ل آ خ ر فقال هو من خلفهم ثم قال وعن أ ي م ا ن ه م عن ايمانهم قال ابن عباس أ ي من قبل الحسنات هذه الحسنات الشيطان ا ش ت ه ل ان هذه الحسنات يكون في ط ر ي ق ة بالمرصاد معوق ومسبب لازم ي ي س ل الحسنات ل ف عن هذه ا يجعل أ م ا م ه يضع العقبات والعراقير والموانع و ل و في ذلك أ س ا ل ي ب م خ ت ل ف ة من هذه ا ل أ س ا ل ي ب أنه يسمي هذه الحسنات ب ا ل أ س م ا ء ا ل ق ب ي ح ة ويصفها بالصفات المكروهه ويقدر عليها المصطلحات ا ل م ن ف ر ة و ه ذ ا يفعل الشيطان ف أ ي طاعه و الطاعات الشيطان عنده لا اسم خاص ويتلقف هذا الاسم اعوال الشيطان وينشره و بين الناس حتى الناس ي ف ر و من طاعه الله ومن مجالات الخير و اعمال الفرق و يليك ا ل أ م ث ل ة مما شاء عند الناس أ ع م ا ل ك ث ي ر ة من أ ع م ا ل الخير قرب الشيطان أ س م اسماء ء إلى أ م ن ك ر ة م س ت ع ج ن ة فظن الناس أ ن ه ا أ ع م ا ل ق ب ي ح ة و أ ن ه ا أ ع م ا ل م ك ر و ه ة في مجالس جعل المراه المسلمه الحجاب عند ك ث ي ر من الناس حجاب ء المراه المسلمه هو تخلف ورجعيه الشيطان جاب هذا المصطلح ونشر هذا المصطلح بين الناس أ ع و ا ن الشيطان فالحجاب مجرد تخلف و ر ج ع ي ة لا داعي له التمسك ب ا ل س ن ة للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو تشدد وتخلف الثبات على مبادئ ا ل إ س ل ا م هو إ ر ه ا ب واصوليه هذه المصطلحات من الذي يخترع هذه المصطلحات أ ش ي ا ء ا ل إ س ل ا م دين دين العدل ودين ا ل ا س ت ق ا م ة لكن عند كثير من البشر وأوان الشيطان وجنود أ و و ا الشيطان ن الشيطان هو دين ا ل إ ر ه ا ب ودين القتل م ج ي ودين ة ا ل ودين الدماء تشويه ل ص و ر ة ا ل إ س ل ا م وللدعاه الى الله جل وعلا و المسلمين ا ل م ت ب س ك ي ن ب ا ل إ س ل ا م وقف على ذلك عشرات المصطلحات وعشرات الأمقار عن الأمقار أيمانهم و ه ذ ه ا ل ح س ن ا م ك ل ه ب ان ي ع ل ي ه ا ك ل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ي ا م و ا ل ه ك ا و ا ل ح ج و أ ع من اجل ان يكون ه و ا ل ك ا ف ا ل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل ا ن اجل ان ي ط ا ن هناك أسماء ع س ا ل م ض ل من اجل ح ق يكون ه م ا ك ا ثم عن ش ا ئ ل أي من ق ب ل ا ل س ي ئ ا ت م ن قبل ا ل م ع ا ص و ا ل س ي ئ ان ي ج ل س ل ه على طريق ا ل م ع ا ص ج و ا ل س ي ئ ا ت ل ك ن ك ي ف ي ج ل س على طريق ا ل م ع ا ص يكون هناك اجل داعيا ومشجعا و م ط ب ل ا ومحفزا ويصور هذه المعاصي والسيئات ب ا ل ص و ر ة ا ل ح س ن ة و ا ل أ س م ا ء البراغه والمصطلحات الجميله مع انها ق ب ي ح ة عند الله والسيئات ولكن ي الأمثلة فكثير من الناس ي ت ع ا ط ى ا ل ر ش و ة و ي س م ن ان هناك من لأنها يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون أراد ان هناك و ن من ا يقولون أ هو نفاق في ش ر ي ع ة الله اسمه نفاق واسمه كذب واسمه دجل لكن في ش ر ي ع ة الشيطان س ي ا س ة و ح ن ك ة و د ب ل و م ا س ي ة كذلك الربا فوائد ا س ت ث م ا ر ي ة و ا ب ا ح ت ج ا ر ي ة الزنا ح ر ي ة ش خ ص ي ة لا يجوز التدخل فيها ا ل ت ب ر ج والسفور ح ض ا ر ة وتقدم و م د ن ي ة مصطلحات وارقاق من الشيطان لمعاصي والشيئات لكن ولكن ه ا ب ص و ر ة ج م ي ل ة و ص و ر ة ح س ن ة وغيرها ب ر ا ه ا ك ث ي من الناس و ذ ه ل ل ح ي ة ج ن و د الشيطان ش هم غ ل ي و م في الإعلانات ا ا ل ت ر ي ة وفي ا ل البلولية ش ش ا ا ت و في ا ل ق ن و ا ت ا ل م م و ا ل م س س ل ل ل ا ت ش غ ي ن ب ه ذ الشيطان ا ف ن ا ل يجب الوضيع ان ل ر ف ف ي ع المصطلحات والأنقاء يكون وتسميتها ه ا و ق د ي م ا ا ل ش ي ط ا ن خدع كثير من الناس ومنهم على سبيل المثال من تلقف هذه ا ل ش ا ئ ع ا ت ونشرها من الناس وهذه المصطلحات فرعون عليه الانا هو واحد من جنود الشيطان عبر التاريخ فرعون عليه ا ل ل ع ن م ا أراد أ ن يعتدي على موسى حاول ي ص و ر الاعتداء الاثم على موسى عليه السلام ب ص و ر ة م ح ب ب ة للنفوذ ف أ ر ا د أ ن يقتل موسى فقال للجماهير من حوله ولازم أ ي ضال ومضل ودجال يكون حوله م ج م و ع ة من من الجماهير والسذج والبسطاء ا س ت خ ف ه م بقوله او بماله حول م ج م و ع ة من الجماهير والمطبلين فرعون عليه الا ل ه قال لهؤلاء السامعين المجتمعين بلوذروني أ ق ت ل موسى وليدعوا ربه لماذا قال إ ن ل ي أ خ ا ف ان يبدل دينكم أ و أ ن يسطر في ا ل أ ر ض الفساد ف إ ن موسى عليه السلام يعني في يقول فرعون أ ص ب ح هو د ا ع ي ل ل ف س ا د أ م ا الحديث على مصالح الناس و ا ل د ا ع ي ل ل خ ي ر و ا ل إ ي م ا ن هو فرعون داعية البر و ا ل س ل ل ا ا م م و أ ا ن فرعون ع ل يجب ه اللعنة وموسى عليه ان ي ك و ا ل د مسلم و و م ى ع ي ه ا ا ل ل س إني ويعرف ان على مصالحهم يكون خ ا مسلم ويعرف ا ان ل الحقيقة يكون تزوير مسلم ي ا قال ن ي ع ر ف و ان يكون مسلم ت ي ن ي ع ر ف ان يكون مسلم و ب ك ويذكر نفوسكم ما ك تصدقون لو غلبوا اني اخاف ان يخرجكم من الظلمات إ ل ى النور كان حارما ب مع موسى ضد فرعون لكن لازم المثل يكون بها شعارات مغلوبه ومصطلحات غير مواضعه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يسخر في الارض فساد وهذه حيره شيطانيه شغاله عبر التاريخ وما اكثرها في زماننا هذا والله اعلم بما يكون في زمان القائم هذه المجالات الاربعه مجالات ا ل ح ر ك ة ا ل ش ي ط ا ن ي ة المساحات التي يمارس ف ي ه ا الشيطان وظيفته من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن أ ي م ا ن ه م وعن شمائلهم وفي ا ل ن ه ا ي ة ظ ن مجرد ظن ولا تجد أ ك ث ر ه م شاكرين فربنا ط ر د و ا بعد هذا ا ل إ ع ل ا ن قال خ ر ج منها م ذ ؤ و م ا مذحورا لمن تبعك منهم ل أ م ل ا ن جهنم منكم أ ج م ع ي ن في انها ل ي ة ي ت ح م ل النفي أن رب العجل وعلا ورهم جميعاً في هذا القرآن أي عيب ومداخل ح ي و الشيطان واوان الشيطان في ا ل ن ه ا ي ة ل أ م ل أ ن جهنم منك وممن ن من تبعك منهم أ ج م ع ي ن لان ا ل ح ج ة اتقامت وكلام الله جل وعلا و ا ص ل و بين إ ذ ا كانت هذه هي مجالات الشيطان وهذه مساحات عمل الشيطان فما هي مداخل هذا الشيطان هذه ا لكن م ج ا ا ل ل ت هذه ا ل مجالات الشيطان يبحث فيها عن مداخل يبحث فيها عن مداخل مناسبة مدافل عن ويدخل لكل انسان من مدخل من هذه المداخل والشيطان يمتلك خ ب ر ة و ا س ع ة طوال ي ل التاريخ خبرة والمداخل يدخل والإضبار البشر طويلة في الشيطان والإغواء والمداخل على الناس على البشر على الناس وصفات البشر كاملة بما يريد كاملة عنده وعنده الناس الناس معرفة بما معرفة المناسب يريد لأي للغجل المناسب من المدخل المناسب و ا ل م ر أ ة ا ل م ن ا س ب ة كذلك من المدخل المناسب يعرف هذه المداخل و ا ل م خ ا ر ي فهذه المداخل بالاستغراء حصر أهل اهل ل المدخلين ع يعني مع ن ذ ه ا ح العلم و ا س ة ا ش ي ط ا ن في مدخلين ى لكنه ي ق ل ان ا ل ا و ر ا م ل ه ا ل أ و ل ي س م ى م د خ ل ش ه و ا ت ف ك و ن ا ل ا ب ي ن ا ل ا ب ي ك ن ا ل ش ب ا ي ك الشباب يكون الشباب ي ك ا ل ش ب ا و ا ت ش ب ا ب يكون الشباب ي ك ا ل ش ب ه ب ي الشباب يكون الشباب ي ك ا ل ش ب ا ن ا ل ح ق ا ب يكون ل ش ب ا ب يكون ا ل ب ا ب ي ك ن الشباب ي ك ل ش ب ا ب يكون الشباب ي الشباب ي ك ن الشباب ن ا ل ش ب ب يكون ا ل ش يكون ا ل ش ا ب ن ا ل ش ب ب يكون ا ل ش يكون ا ل ش ا ع ي ا ل ش ا يكون ل ش يكون ا ل ش ا ب ن ا ل ش يكون ا ي ك ن ا ا ب ن ا ل ش ا ب يكون ا ل ش ب ا يكون ا ل ي ه ا هذه ا ي ا ل ش ب ا و ا ت ن ت ي ج ة هذه الشبهات نتيجه ة خطيرة ي أنه الشبهات و الكفر ش الشيطان ي ط ا أعوان ن ومن من أنه لوحو ت و الوقوع ن النتيجة ي ا ا ل ن ف والالحاد ك ف ر و ا ل ل إ والنهايه ا ل م ظ ل م ة و خ ا ت م ة السوء مدخل خطير إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن و ض ع في هذا المدخل تكون ن إن ت ي ج ة أ ن ه يفقد ا ل إ ي م ا ن و يفقد الدين و يموت على ا ل سؤال خ ا ت م ة و ي ك و ن م ن ح ط ب جهنم خالدين فيها أ ب د ا والعياذ بالله فهذه الشبهات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يسكن لنا نسال و ب ا ل م ث ا ل يتضح المقال قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث ا لعله عند الامام مسلم ي أ ت ي الشيطان أ ح د ك م فيقول من خلق كذا ومن خلف كذا ومن خلف كذا حتى يقول ومن خلف الله فاذا ولد اهدكم ذلك ف ل ي س ت ع ِ د ف بلا ل ولدين ت ه ِ قال ا ل ش ي ط ا ن ي ح ا و ل ا ف ت ك بعض ا ل ن ا ب ع د م ن ا ل أ س ئ ل ة ه ذ ه ا ل أ س ئ ل ة أ س ئ ل ة خ ب ي ث ة ومسوسه بلوغ من, الأسئلة الأسئلة من خلف كذا من خلف الشجر الاجابه الله من خلف البشر ا ل إ ج ا ب ة الله من خلق القمر ا ل إ ج ا ب ة الله بعد عدد من ا ل أ س ئ ل ه و ا ل إ ج ا ب ة فيها هي الله الخالق يقول لا في ا ل ن ه ا ي ة هو من خلق الله لان اللسان الجاهل يفكر في ذات الله جل وعلا فيضل ويعلم العلاج قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا وجد أ ح د ك م ذلك إ ذ ا وصل لهذا السؤال يقول أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي ل أ ن المؤمن بيحسم هذا المدخل الخبيث ب الانتهاء والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ل أ ن ه على قناعه ة أن ا ل ل جل ل و ع ا هو الله أ و الذي ليس ل ق ب شيء قال الله جل وعلا ولم ل يكن شيء ق ب هو ل ولم م معه يكن شيء معه ولم يكن, ولم يكن شيء يعقيد عند بعده أن الاول م م ن أن ل ل ه ه ا أ و ل الذي ليس قبله شيء والآخر والظاهر فوقه والباطل دونه ولم يولد ولم الذي الذي الذي ليس ليس ليس لم يلد شيء شيء شيء يكن بعده أحد له ل م م ن ه اذا كانت هذه المعلومات ا ل أ س ا س ي ة م ن ا ل د ي ن ا ل إ س ل ا م ي ح ي ر د هذا ا ل م د خ ل ب ك ل ي تتحدث عن ا ل م س ح ا ا ل ب ي ت ت ح د ع المسحات التي ت ت ح ث عن المسحات التي ت ح ث عن المسحات ل ت ي تتحدث عن المسحات التي تتحدث عن المسحات التي ت ت ح ع المسحات التي تتحدث عن ا ل م س ا ت التي ع ت ح أ ث ن المسحات التي تتحدث ن المسحات التي تتحدث عن المسحات التي ت ت ح د ن المسحات التي تتحدث ن المسحات التي تتحدث ن المسحات التي ت ت ح د ا ة م ا د ة و ا ل د ي ن في د ث عن المسحات ا ل ي إ ل ه د ث عن ه م ا وجد ما وجد ا ل ع ل م ا ل ص ح ي ح النبوي ذ ي ي ت ش ش ر من هذه ا ل ه الحكيم فليستعذ بالله ولينتهي هذا المثال الذي شبهه الشبهات بهذا الشيطان واعوان الشيطان وما اكثر منه منتشرين في طول البلاد وعرضها بقوة أولئي هم الذين يعملون بدلاً الناس في أ ج ه ز ة ا ل إ ع ل ا م وفي الخطابات ا ل ع ا م ة وفي الحديث مع الجماهير وفي صحف ا ل س ي ا ر ة وفي اللقاءات ا ل ت ل ف ز ي و ن ي ة وفي غيرها من المجالات ينشروا شبهات يسمموا افكار المسلمين شبهات في ا ل ع ق ي د ة شبهات في ا ل ع ب ا د ة شبهات في ا ل أ خ ل ا ق وشبهات في مبادئ ا ل إ س ل ا م حتى حول تطبيق ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وحدود ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ومن هؤلاء مثلا عبر التاريخ واحد يسمى أ ب و ا ل ع ل ا ء المعذي من ا ل ف ل ا س ف ة وهذا الرجل أ ت ى بشبهات أ و ل في ح ب ا ب ه بعض الشبهات وما ولد ل ه العلاج لانه ك ا م ن الفلاسفه والمتكلمين وما كان على ط ر ي ق ة ا ل ق ر آ ن ولا على منهج ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ك ا م ن الفصحاء من البلغاء ومن الشعراء لكن ما كامل الفقراء ولم يكن من العلماء كان أ ع م ا ل بصر و أ ع م ا ل بصيره ب م ع ر ض النعمان قال عنه بن القيم عليه ر ح م ة الله تعيس العميي ابو العلا ء ف إ ن ه قد كان مجموع ة له العمياني ع م ا ل بصر و ع م ا ل ب ص ي ر ة ورد و ا عليه العلماء قالوا و لقد نظمت قصيدتين بهجوه ابيات كل قصيده مئتان ي ما خلوا رد و ا عليه شيرا ونصرا لما قال لان الشبهات قبل ان نسكن مثال اول على الشبهات لا ي غ ت ي ا ل ا ن س ا ن إ ل ا بسبب من ا ل أ ك ب ر إ م ا ن ت ي ج ة لسوء الفهم ج او نتيجه لالتماث الحق بالباطل وخفاء الحق أ و ن ت ي ج ة لسوء القصد واتباع الهوى ف و ح د ة من هذه ا ل أ س ب ا ب ا ل ث ل ا ث ة توضع ل ى ا ل إ ن س ا ن في ح ب ا ئ ل الشبهات إ م ا س و ء الفهم أ و س و ء القصد وتبع ا الهوى أ و التبع ا الحقل الباطل فابل و ا على و ق ع في هذه الشبهات لسبب من هذه ا ل أ س ب ا ب الله أ ع ل م به حرم قال حرام على ا ل إ ن س ا ن ا ي ق ل لهم ا ل أ ب ق ا ر ولهم الماعز و الضان و لهم ا ل أ س ب ا ب و لهم الطيور حرام في ش ر ي ع ة أ ب و ا ل ع ل ا يعني اذا فهموا اجتهادوا ل ع ق ل أ د ا ه هذا الاجتهاد وصل هذا الاجتهاد به إ ل ى نتيجه ة أ ن حرام على ا ل إ ن س ا ن أ ن ياكل لحم الحيوانات بما فيها الابقار والطيور و ا ل أ س م ا ك لا يجوز لماذا قال لان وإنتهاق في ذلك ايلام للحيوان وانتهاك ل لحقوق الحيوان ا وفي وفي اللحمة وكان صادقا ت وأقل هذه في مزا... كان صادرا في ضلاله و قال لكن كان في ضلاله فعاش خمس و اربعين عاما على البقول والترمز والفول لم ي أ ك ل لحم حيوان من الحيوان وقال في ذلك شعرا ذلك ل أ نقام ه من الشعراء ومن ا ل ف ل ا س ف ة المشهورين في كتب ا ل أ د ب وكتب ا ل ف ل س ف ة قال لا ت أ ك ل ن ما أ خ ر ج الماء ظالما ولا تغري قوتا من غ ر ي ض الذبائح ولا تفجعن الطيره وهي غوافل ب أ ف ر ا خ ه ا فالظلم شر القبائح يعني ق الانسان ل لو ل له جوز التحمام ظالم قبح يخوف في س م ا ي ا ظ ا ل م ظلم في ش ر ي ع ة أ و ل ع ل ا ء ا ل م ع ا ف ه وهذا الظلم ل ل أ س ف الشديد كتبوا وسجلوا في منهج ن ت ي ج ة للشبهات سجل هذا الكفر في منهج و ت ل ق ف هذا الكفر تلاميذه و م ن ه واحد مشهور اسمه أ ب و عيسى الوراء من المعتدل ايضا والفلاحفه الضالين ا ل م ل ا ح د ة الوضع فريسه للشبهات أبو بكتاب البهائن الكتاب اسمه على البهائن البكاع وراء النوح عيسر على موضوع الكتاب على يعني قال قاما اسمه النوح على تسم موضوع explorه البهائن ماذا فعل ب هذا الكتاب هذا الكتاب أبو و عيسى ر اقام فيه ا ل م آ ت م على البهائم وبكى و ن ح وصرح بالكفر والصراح كما قال من قرا ب قال قال ر أو ما يعادل ربع من يعاد الربعيدي نار ا ل هذا تصائدا إ س الكتاب ر سرق ربعيدي ق يعاد نار ما ر نار ب ع ي د من ا ل ذ د ا توقع ي ق ا ل هذه ا ل ي د إ ذ ا ف ي ع من ا ل ن ا ع ت د ب ان ي ك و ه ا ك جميع م الناس يجب ان يكون هناك جميع من الناس يجب ان يكون ه ا ك جميع من ا ل ن ا يجب ا ر يكون هناك جميع من الناس ي ج ا ل يكون ا ك جميع من الناس يجب ان يكون ه ا ك م ي ع من الناس ي ه ب ان يكون و ن ا ك ي ع من الناس يجب ان ك و ن هناك جميع من ا ت ج ا س يجب ان يكون ه ا ك جميع من الناس يجب ان ي و ن ا ك م ي من الناس يجب ان يكون هناك جميع من الناس يجبينين في ربع ديناري تناقض ما لنا إ ل ا ا ل س ق و ط له و ان نعود بمولانا من الناري يعني نسب التناقض إ ل ى الله رب العالمين تعالى الله عن ذلك علوا ك ب ي ر ا يعني ساله ينسب الظلم إ ل ى الله و التناقض إ ل ى الله رب العالمين ل ن ت ي ج ة ا ل ش و ه ا ت و الوقوف في حبائل ا ل ف ل س ف ة دون ا ر ج و ع إ ل ى الوحي و التغيض ق ب إ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة فالعلماء ردوا عليه من ضمن ما رد به العلماء على هذا الرجل المحب الطبري ردوا عليه في ص ط و واحد فقال له يا هذا لما كانت ط ب م م بحث على أبو العلاء ل ي ر ا ر و ف يدور ا خ ت ف ى ا خ ت ف ى ولم ي ث ب ت المناظر ة وكذا ل ك ي ن س ا ن ج ا ه ل ل ا ي ث ب ت ل ل م و ا ج ه ة ا ل م ب ا ش ر ة ج ه ه لكن م ن ي ظ ر ا ل ف ك ا ر ل ك ن ه يجب ان ي ك و ف امام ا ل ن ا س ل ا ق ه على ا ل على ث ب ا ت ه ا ف ه ر ب ا ب و ا ل ع ل ا ء و ا خ ت فكتبوا ى ف ا ر د و ن ش ه و ه من الناس قالوا ويعاد ا ل ي د لما كانت ا م ي ن ة كانت س م ي ن ة ولما خ ا ن ت هانت ب ا خ ت ص ا ر لما كانت ا م ي ن ة صاحبه ح ا ف ظ ة و اعتدى عليها مجرم كانت ث م ي ن ة خ م س ة اوراق من الدار ا ل د ي ة لكن إ ذ ا كان و ا خاي ئ و اعتدى على و ر م ا س ت ك و ن ر خ ي ص ة يكفي ربع دينار لتقطع وتزامن ل ا ل ج س م لما كانت أ م ي ن ة كانت ث م ي ن ة و لما خ ا ن ت هانت باختصار و قضي على هذه ا ل ش ب ه ة في مهدها فهذه أ م ث ل ه ل ش ب ه ا ت تقول شبهات ذات ا ل ش ر ا ة ا ل إ س ل ا م ي ه و حقوقها للانسان و المنظمات ا ل د و ل ي ة و كلها تتكارب على ا ل إ س ل ا م بشبهات يبرزون واحد من ا ل ف ل ا س ف ة يبيع إ م ا م ة ا ل م ر أ ة ل ل ص ل ا ة واخر يبيع أ ن تكون ا ل م ر أ ة إ م ا م ه للمسلمين و أ ن تكون إ م ا م ه في المساجد و تحطم الجمع ة في الصلوات ا هذه ش ب ه ا ت يثيرها كثير من ا ل ف ل ا س ف ة قديما و حديثا وما هي بشبهات ج د ي د ة و إ ن م ا هي ق د ي م ة لكن في كل زمان من الشياطين من يثيرون الشبهات و يبحثون عن شواذ المساجد ويزعزع ا ل ع ق ي د ة يعني ن ت ي ن ا ش ب و ت ز ع ز ع ا ت ا ل ع ق ي د ة و خ ل الخلب فوات ب ا ل إ س ل ا م و ز ع ز ع ت مبادئ الدين ع ن د ر يوال أ م ا ا ل ع ا ل فلا م ي ض ز ع ز ع ولعت زلزل أ م ا ا ل عوالم م ا ب ص ا ء ف ق د ي و ك و ف ر ي س ة ل م د خ ل ا ن ش ب و ا ت كما كانوا قديما و ح د ي ث ا فهذا ا ل م د خ ل ا ل أ و ل و هو م د خ ل خطير أ م ا ا ل مسحر خطير عمال مسحر خطير عمال مسحر و ا ي ر عمال ش ه و ا ت هي الغرائز التي ركبها الله جل وعلا في البشر حيث قال الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير ا ل م ق ن ط ر ة من ا ل ذ ا د و ا ل ف ض ة والخير المسومه ة حياة والانعام والحرف و الدنيا ا ذلك ل ل متع في عنده خصن والانعام ع جعلها م ز ي ة قلب مصفونة كل ن النساء البشر يحب و ي ا ل م ا ل ي ح ب اللهم ا ل و ر ب واللعب شهوات م س ي ن ة ا ن ت ح ا ن لهذا ا ل إ ن س ا ن أنه رب ر لما وعلا ل غرس في ا ل إ ن س ا ن هذه الشهوات أ ع ط ا ه طريقين ل ي ش ب ع ه ذ ه الشهوات إ م ا ان يشبعها بالحلال فيقوم من الفائزين أ و يشبعها بالحرام فيقوم من الخاسرين وهذه الشهوات ك ث ي ر ة لكن قصد هذه الشهوات خ م س ة من الشهوات ف من هذه الشهوات ش ه و ة اللسان ش ه و ة النصر ش ه و ة السمع ش ه و ة ا ل ب ط ل و ش ه و ة الفرج هذه الشهوات ا ل ا ي تتمتع بها بها الشيطان ومتع بها الشهوه ن ا ومتع ا بها ل ا م عن ا ل ن ا س و ا ل ح د ي ث في ا ل أ ع ر ا ض ب ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة شهوه يزينا الشيطان لهؤلاء فربنا جل وعلا ذكر إ ن اللسان عليه ح ف ظ وعليه م ر ا ق ب ة د ق ي ق ة لانه خطير فقال جل وعلا ما ي ل ف ظ من قول إ ل ا لديه رقيب ع ت ي والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يبين لنا خ ط و ر ة اللسان وكلام ا ل الذي يلقه ي ا ل إ ن س ا ن بلسان دون ان يلقي له بالا فيقول إ ن الرجل ليتكلم ب ا ل ك ل م ة من صحة الله لا يلقي لها بالا شغل يعتبرها بسيطه وهيمه يهوي بها في النار سبعين خليفه ك ل م ة من صحة الله القى ي م ج ل س مجلس م ج ا ل س ا و ن س ف ه ض ح ك بها الجالسين وتضعر يتكلم بالكلمه من سيوصل القيامة فرط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا وفي المقابل ان الرجل ليتكلم بالكلمه من رضوان الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغك يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يرقى ل تكلم بالكلمة ا مجال في خ نصيحة ا ا وذاك النصيحة كان لها أثر حياة الإنسان حياة... ه هذه طويل لكن من... الظلمات ل من ريّر أثر إ النور ومن الجاهلية إلى الإسلام فتقول في رصد هذا الإنسان يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيها وما جاء بلا اللَّهُ له بِهَا رِضْوَانَهُ إلى فتقول يتكلم لَهُ إِلَى ومن من يَوْمِ رصد خير خبر في يَكْتُبُ ي يتحرك اللسان في ا ل د ق ي ق ة ا ل و ا ح د ة عشرات الحركات ولا يشعر اللسان بتعب ولا بمشقه ولا ي تصبب عربه ممكن اللسان في ا ل س ا ع ة ا ل و ا ح د ة يتحرك ملايين السيئات ح ر ك ا ت او مئات السيئات في ج ل س ة و ا ح د ة دون ع ل ا ء ودون م ش ق ة و ه ن تكمن ا ل خ ط و ر ة اللسان ممكن يتكلم في الحاضرين وفي السابقين من الميتين وفي من ي ع ط و ن في المستقبل ممكن اللسان يتكلم في الله رب العالمين مكه اللسان, اللسان ب ا ل ل س ا ن م م ك ن ي ع ت د ي حتى على ح ق ا ل م و ل ى ج ل و ع ل ا زي م ا ق ا ل ل و ا ا يهود و ا ل م ا ر ى وقال ا ل م ا ر ى ا ل م س ي ح ا ب ن ا ل ل ه وقالت ا ل ي ه و د عزير ا ب ن الملوح وقالت الملوح وقالت الملوح وقالت الملوح و ا إ ل ى ا ل ل ه ج ل و ع ل ا م ا ل ت ا ل ي ل و ر و ق ا ل و ع ل ا ذكر إنه ا ل ل س ا ن م ن ا ل خ ط و ر ة ب م ك الملوح و ق ا ن ت ع ل ي ه و ح حفظا من الله جل وعلا و ح ر ا س ه من الشياطين وان كان الحراسه عامل لكل ا ل أ ع م ا ل والافعال والاقوال لا ترغب لذكر اللسان لخطورته ما ينفذ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيق ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا تعود بلسانه على البذاء والاعوجات من الصعب أ ن يستقيم اللسان اذا تعود ا ل إ ن س ا ن بلسانه و ن ا سيما الشباب إ ذ ا تعود على الكلمات ا ل ب ذ ي ئ ة متداوله في ا ل أ س و ا ق وفي الشوارع و ف ي بعض المدارس يتعوّل عليها من الصعب أ ن ي س ت خ ي م اللسان ويقلع عنها الشاب أ و الفتاه ى ممكن يستخدم هذه ولا يبالي امام والده وامام المعلم وامام أ ي إ ن س ا ن كبير و عظيم أ و صاحب م ك ا ن لانه تعود عليها واعتبرها م س أ ل ة ط ب ي ع ي ة وغير م س ت غ ر وغير ة م س ع ج ل ة ل أ ن ه ن ش أ على هذه ا ل أ ل ف ا ظ وتربى عليها ومن ش ب على ع شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه اعوجاج اللسان من ا ل ص ع و ب ة أ ن يستقيم أ و يتعدل أ م ث ل رجل من الشعراء يعتاد عن الهجاء ا ح ت ر ف الهجاء عن معناه الشعر ونشر بين الناس هذا ضرب من ضربين أو غرض من من المتخصص الهجاء والهجاء السق والشتم القبائح هذا الهجاء أقراض القديم الهجاء واحد هؤلاء الهجائين بل من أشهر الهجائين من يسمى في أشهر أو ضرب غرض جول ر بن مالك ا بن جول ر ويلقى بالحطيئه من ا ل هجائن الفصحى هذا الرجل لما تعود على ا ل ه ج ا ء والبزار ما ترك إ ن س ا ن لم يهجه هجى أ ب ا ه وهجى عمه وخاله وهجى أ م ه بل وهجى نفسه في النهايه ة لما قال إنسان ي ج هجه حتى نفسه. أم التي أمر الله جل ه نفسه الله حتى تنحي التي عني فقعودي أم أمر مخاطبا وعلا ببرها قال لها تنحي عني بعيدا أ ر ا ح الله منك العالمين اغلبانا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من ا ل ب ن ي ة حياتك ما علمت حياه سوء وموتك قد يسر الصالحين ا واحد الإنسان ولا رساله ذات إنسان ما إنسان في الشارع يهجوه. ولازم يهجوه لأنه تعود على الهجاء والبذاء والسفاق ومر يوم يهجوه يهجوه يهجوه تعود حيث يجد سليم سليم لم لقى لأنه على في ولانفاظه ا س ي ئ ة فنظر في ص ف ح ة الماء ف ر أ ى وجهه فقال أ ب ش ف ت ا ي ا اليوم إ ل ا تكلما بشر فما أ د ي لمن أ ن ا قائله أ ر ى لي الله فقبح من وجهه شو الله ق ل ق ه فقم ب ح م ن وجه ه وقم بحامله ح لنفسه فقم ب ح م ن وجه ه وقم بحامله ح لانه صلو ة حتى يكون مضحك للناس من تعود على بزاعه اللسان ش ه و من الشهوات يدخل بها الشيطان على اللسان ليقوده إ ل ى ما ولعياذ بالله لذلك قالوا احفظ لسانك ايها الانسان لا ي ل د غ ن ك انه ثعبان كم في المقابل من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان بوكل لسان يصبر ويموت شهيدا في سبيل الله إ ن ك ت ب الله له ا ل ش ه ا د ة يصبر و لا ا ل أ ع د ا ء لكن ما يصبر ان يمسك لسانه من ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة والاستهزاء و ا ل س خ ر ي ة والاستخفاف ب ا ل آ خ ر ي ن و ن ق ل الكلام على وجه الافساد والحديث فيما لا يعنيه والكلام بالباطل كم في المقابل من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان وأن بالبلد